கலம் அகலாஹும இன் அச்சைத்தன ஃபரிஹ நூனீன் கலம் மசும ஃபாரிஹுஷிர் சீம அசும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 تَذْبَعُونَكُمْ شَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُهُمْ أَم أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيلُوا فَلَا تُظْفِرُونَ